اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضي عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت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 نشكرك ولا ن ك ف ر ونخلع ونترك من ي ف ت ر اللهم لك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن ولك الحمد أ ن ت قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن ولك الحمد أ ن ت رب السماوات و ا ل أ ر ض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 فاغفر لنا يا إلهنا موسوعه ا قدمنا م وما ا أخرنا أ ر ر ن ا م ا أ ل أعلم ن أنت ا وما ب م ن النابلسي أنت ا م م ق د و أ ت ل م ؤ خ ل ه إ ل ا ا ل ل و م ل الاسلاميه مانع م ع ط و ل اللهم مباعد م ا ا قرى ل إ ن ا ن س أ ل ك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إ ن ا ن س أ ل ك النعيم يوم ا ل ع ي ل ة و ا ل أ م ن يوم الخوف اللهم إ ن ا عائدون بك من شر ما أ ع ط ي ت ن ا ومن شر ما منعتنا اللهم امنا مسلمين و أ ح ي ن ا مسلمين و أ ل ح ق ن ا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انت ربنا خلقتنا ونحن ع ب ي د ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ن ع و بك من شر م ا ص ن ع ن ا و ن ب ل ك ب ن ع م ل ك ع ل ي ن ا و ن ب ا ل ك ب ب ذ ن ن و ا فاغفر ل ن ا ف م ي ه ل اسماء الله م الحسنى ا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا إمائك عدل فينا ق ض ا ء ماض فينا ح ك م أ س أ ل ك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و انزلته في كتابك او علمته أ ح د ا من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور ص د و ر ن ا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إ ل ي ك و إ ل ى جناتك جنات النعيم اللهم أ ل ب س ن ا به الحلل و أ س ك ن ا به الظلل وارزقنا تلاوته آسنا على الوجه الذي يرضيك عنها. اللهم اغفر لنا وارض عنا وارض عنا وارض ي ن ا ل ل ه م وارض أ عنا ي ه وعنهم أ ي ذ و ي يا ل ش ذا ء الجلال ع ا برحمتك ي والاكرام ح اللهم اغفر ل م ا و ت ن التابعين ومن تبعهم و ا ح س ب ن الى ي د م ا ن د ي ن ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم, اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا عليم يا حكيم يا قريب يا مجيب يا ناصر الضعفاء والمساكين يا من أ م ر ه بعد الكاف والنور يا من يقول لشيء كن فيكون اللهم إ ن لنا إ خ و ا ن ا في بلاد الشام من اللاواء والبلاء ما لا يعلمه إ ل ا انت اللهم يا فارج الهموم فرج همهم اللهم يا منفس الكروب نفس كربهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ص ه م على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا واصلح أ ئ م ت ن ا وولاه أ امورنا و ع ي د بالحق إ م ا م ن ا وولي أ م ر ن ا اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إ ل ى البر والتقوى اللهم وهيئ له ا ل ب ط ا ل ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما أ ث ن ي ت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ ج م ع ي ن